بسم الله الرحمن الرحيم نوقف الصريق إلى يقدم الله يقدم أشهد الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد خال مصنف رحمه الله مسألة سهد عن السلف الصالح في أحمد بن حمدل وهارون الفروي وجماعه ائمه الحديث ان اللفظيه جهميه واللفضيه هم من قال لفظي بالقران مخلوق قال ائمه السنه رحمه الله تعالى ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق فهو مبتدع يعنون غير بدعه الجهميه وحسبنا امام احمد قال من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق فهو مبتدع اقول وذلك لان الله يطلق على معنىين احدهما الملفوظ به وهو القران وهو كلام الله ليس فعلا للعبد ولا مقدوما له الملفوظ به هو الكلام نفسه يقال هذا لفظ هذه السوره اي هذه الفاظها اي الكلمات المكونه منها فهذا يطلق على الكلام نفسه والمعنى الثاني لكلمه اللفظ التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وتعيفه فاذا اطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني شمل الاول يعني لو واحد اراد ان يقول تلفظي بالقران فعل مخلوق فهذا في الحقيقه كان في الزمان الاول الزاميه تتسترون ويريدون ان يقول القران مخلوق فيقول لفظي بالقران مخلوق وكذلك من وافقهم من اهل البدع على ان ان الصفه القديمه هي الكلام المعنوي فقط دون الالفاظ وان الفاظ القران مخلوقه فيقول الحروف مخلوقه والالفاظ مخلوقه وانما الكلام النفسي القائم بالذات هو الصفه القديمه غير مخلوقه وجعل هذا كلام الاشاعره والكولابيه كما سات بيانه فهؤلاء لما فهمت سلف مرادهم قالوا من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ولكن مستغرب وبتكلم لفظ كلمه لفظي ليشمل الالفاظ وليت يعني يتذثر بذثار انه يقصد فعلي انا مع ان الاطلاق لا يصح لابد ان تفصل ولا يدوز أن يقال مخلوق أو غير مخلوق حتى يقال ما مقصدك بكلمة لفظي فإن قصد فعل العبد فهو مخلوق بلا شك وإن قصد نفس الكلمات التي تكلم الله بها فهو جهمي فعلا لأن ذلك لا يدوز ولو قال لفظي بالقرآن ما غير مخلوق نقول ما مقصدك بلفظك غير مخلوق أتقصد الألفاظ نفسها غير مخلوق فهذا معنا صحيح ولكن يشمل المعنى الباطل وهو ان فعل العبد غير مخلوق وهذا كلام شرك وضلال ولذلك لا يجوز ان يطلق احد المعنيين بل لابد من التفصيل يقول فاذا اطلق لفظ الخلق على المعنى الثاني اللي هو التلفظ شمل اللفظ المعنى الاول اللي هو الكلمات نفسها الملفوظ به وهو قول الجهميه واذا عكس الامر بان قال اذا عكس الامر بان قال لفظي بالقران غير مخلوق شمل المعنى الثاني شمل شملت هذه العباره المعنى الثاني اللي هي ان فعل العبد غير مخلوق هو التلفظ وهي بدعه اخرى من بدع الافتحاديه او من بدع الجبريه او غيرهم ممن يقول ان افعال العباد غير مخلوقه يقول هذا ظاهر عند كل عاقل فانك اذا سمعت رجلا يقرا قل هو الله احد تقول هذا لفظ سورة الإخلاص وتقول هذا لفظ فلان بسورة الإخلاص إذ اللفظ معنا مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل هو خطأ لفظي منه أنا قلت من دي اللي بيقوله أن القرآن أن أسعار الأباد غير مخلوقة ده من كلام الجرية أو من كلام القدرية أو الاتحادية كما ذكر هنا ان افعال العباد غير مخلوقه هذا ليس كلام الجبريه ده كلام القدريه هذا الذي ورد في زمانهم الفتوى دي صدرت بناء على طائفه تقول ذلك اسمها المغضيه اخترعوا اصلا هذا الكلام فحصل هذا التردد ولكن كلمه قراءتي بلا شك ابعد ان القراءه فعل العبد واضح لكن كلمه لفظه لفظه مشتركه كاد متلفظ لفظه مشتركه يعني تحتمل عده معاني وبالتالي فلا بد من تبيين المقصود اذا اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وجل وهذا بخلاف ما ذكر السلف بقولهم الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري فان الصوت معنى خاص بفعل العبد لا يتناول المتلو والمؤدى بالصوت البته ولا يصلح ان تقول هذا صوت قل هو الله احد وانما يصلح ان تقول هذا لفظه قل هو الله احد يقول ولا يقول ذلك عاقل هو صوت قل هو يقول لا تقول هذا صوت قل هو الله احد ولا يقول ذلك عاقل وانما تقول هذا صوت فلان يقرا قل هو الله احد ونحو ذلك نعم اذا سمع اذا سمع كلام الله عز وجل من تعالى بدون واسطه كسماع موسى عليه الصلاه والسلام وسماع جبريل على السلام وسماع اهل الجنه كلامه منه عز وجل فحينا اذا التلاوه والمتلو صفه الباري عز وجل يبقى التلاوه اللي هو صوت الرب عز وجل فعله قراءته عز وجل وكلامه تكلمه فعله سبحانه وتعالى والصوت كذلك ليس شيء منه مخلوق ليس منها شيء مخلوق اذا صوت الله عز وجل وفي مرات حديث بصوت كما ذكرنا من قبل نعم من ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وكلمه ينادي اصلا تدل على ان الله تكلم بصوت فطالما ثبت الحديث فنحن نقول به والحروف كما ذكرنا الدليل على ان الحروف من كلامه عز وجل ان هذه الالفاظيه مسائل الالفاظيه قريبه من مسائل الحروف لان اللفظ عباره عن عده ايه حروف فالقران حروف بلا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القران كان له بكل حرف عشر حسنات قال ما قاله لا يقبل التبديل قال الله تعالى ما يبدل القول لذي وقال واتلو ما أخي ليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السمير عليم وقال تعالى لا تبديل لكلمات الله هذا ما معنى هذا الكلام ما قاله عز وجل من كلمات كونية لا تقبل التبديل فانما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هذا لا يقبل التبديل بل يقع كما اخبر وكما امر سبحانه وتعالى اذا امر بكن كان ولا يبدل ذلك ولا قدره لاحد ولا سلطان ولا يعني تطلع لهم ان يبدلوا كلام الله واما الكلام الشرعي فلا يقبل التبديل شرعا كلامه الشرعي الذي هو القران الاوامر والنواهي الشرعيه فهذا لا يقبل التبديل شرعا بمعنى ان كل من راى ان له ان يبدل كلام الله ويريد ان يغير هذه التشريعات فهو كفر ليس بمؤمن لانه يكذب القران ان قال انه يبدل كلمه الله ان هناك من يبدل كلمه الله قال عز وجل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ف الذين بدلوا وحرفوا كاليهود بدلوا كلام الله بمعنى انهم اتوا باشياء من عند انفسهم وتشريعات باطله ونسبوها الى دين الله عز وجل وشرعه فرد الله سبحانه وتعالى ذلك عليهم وبين كفرهم وضلالهم وتكذيبهم لكتبه سبحانه وتعالى اذ ذلك من تحريف الكلم من بعد مواضعه وامر اخر في خاص بالقران وهو انه لا يقبل التبديل كونا كما انه لا يقبله شرعا بمعنى انه لا يجوز شرعا ان يبدل احد شيئا من حكم الله ومن كلام الله سبحانه وتعالى ابدا فكذلك لا يقبل التبديل كونا بمعنى ان هذا القران محفوظ لا يمكن للبشر ان يتمكنوا من نشر كلام مبدل بدلا من هذا القران بل لو حاولوا ذلك ففضحه الله سبحانه وتعالى وبينت كذبهم وافتراءهم لانه عز وجل حافظ هذا الكتاب فلا يقع فيه تبديل ولا تحريف والله اعلم واعلم فالالمان الاول ما يبدل القول الذي في الايه الاولى او في الكلام الكوني لان الله حكم شرعا حكم قدرا بان اهل النار في النع والعذاب الله لذلك يقول عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فإذا قيل لعبد أو أمر الله ملائكته بأن يلقو فلانا في الجحيم فهذا القول إيه لا يبدل فهذا من الكلام الكوني واتلو ما أحيي ليك من كتاب ربك لا مبدل لكلمات هذا إيه ووضح جدا أنه في الكلام الشرعي أن ذلك في الكلام الشرعي فهذا الأمر بمعناه انه لابد من اتباع الشرع وانه لا يجوز ان يبدل احد كلام الله سبحانه وتعالى ولا ان يغيره وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم تشمل النوائع فكلمات الله التي بها الاخبار صادقه لا يمكن ان يحدث فيها خلف او كذب وكلمات الله عز وجل التي يأمر فيها سبحانه وتعالى التي يأمر في سبحانه وتعالى فيها بأمر فهو سبحانه وتعالى أوامره كلها عدل سواء منها الكونية أو الشرعية أوامره كلها سبحانه وتعالى عدل قال تعالى لا تبديل لكلمات الله هنا يسمى النوعين أيضا قال كلا ولا أصدق منه خيلا أي لا يسمى يكون ذلك ولا اصدق من الله تعالى قيلا اي قولا قال تعالى الله لا اله الا هو لا يجمع عنكم الى يوم القيامه لا ريبتي ومن اصدق من الله حديثا وقال تعالى ومن اصدق من الله قيلا اي من اصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده والجواب لا احد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصدق الحديث كلام الله وها والايه والحديث ردان على من يقول ان الحديث سمي حديثا لانه في مقابله كلام الله القديم وانه لا يجوز ان يسمى كلام الله حديثا الايه تنص والحديث نص ان اصدق الحديث كلام الله هذا نص بان القران يسمى حديثا ومن اصدق من الله حديثا ايضا بمعنى قولا وذكرنا مساله الحدث في ذلك و معنى تسمية كلام الرب عز وجل لأنه محدث أو حاجة هناك فصل ذكره متقدما الشيخ رحمه الله وكان أولى بالترتيب أن يضع هذا الفصل وذكر في آخر توحيد مع الاشهد الإخباس كان أولى بي أن يضع هنا وهو فصل في المخالفين لأهل السنة في القرآن قال المخالفون لأهل السنة في القرآن شابعوا طوائف ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية منهاد وابن القيم في الطوائف هذا نص قال رحمه الله فصل اختلف اهل الارض في كلام الله تعالى فذهب الاتحاديه القائلون بوحده الوجود ان كل كلام في الوجود كلام ان هو ده في الموصل المجلدات اللي هي اربع مجلدات موجود في مجلد الثاني بيقول قال ذهب الاتحاديه القائلون بوحده الوجود ان كل كلام في الوجود كلام الله نظمه ونثره وحقه وباطله سحره وكفره والسب والشتم والهجر والفحش وأضداده كله عين كلام الله تعالى القائم به ولا يضل وهذا يعني كفر فوق الكفر الذي هم عليه لا شك ان القول بان الوجود القول بان الوجود اصلا شيء واحد وان التعدد مجرد وهم التعدد بين الخلق والخالق وان هناك انفصال هذا مجرد وهم او هو في الحقيقه ان الخلقه صور متعدده للخالق ولا يرضى بالله ودي اصلا يعني العقائد الكوفيه القديمه وان كان العقائد الكوفيه القديمه دي كثيرا ما كانوا يعني يجعلونها هيئه عامه لكن غايتهم وحده الوجود زي الهندوس والبوديين امثلو غايتهم في النهايه ان يصل اتحاد بالاله ويصيرون جزءا منه ولا يهذو الله اما الاتحاديه فهو فرع على قولهم بان الكون كله شيء واحد ان الكون كله شيء واحد فبالتالي كل كلام سوف يكون كلام هذا الشيء واذا كان هذا الشيء هو الرب فعبد رب والرب عبد فيا ليت شيء بمن المكلف ان قلت عبد فذاك رب وان قلت رب ان مكلف فبالتالي كل كلام في الورود سواء يكون ايه كلامه ونقول الله كما قال عارفهم وكل كلام في الورود كلامه سواء علينا نثره ونظمه ولا شك في خروج هؤلاء عن الدين بالكليه وانه ليس من طوائف الاسلام بل هم خارجون من المله على يعني باعيانهم طالما نطقوا بذلك وصرحوا به فضلا عن اعتقادهم صلى الله عليه وسلم يقول وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصلوه وهو أن الله سبحانه هو عين هذا الوجود فصفاته هي الصفات الله وكلامه هو كلام الله وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلوم يعني من أين وصل الإحراف إلى هذه الغاية الفضيعة الكفرية يقول انكار مساله المباينه ان الله منفصل عن الخلق ومساله العلو ولذلك يعني كثر الاهتمام جدا من الشرف باثبات علو الله عز وجل على عرشه وانه باقي من خلقه خلافا لنفطداد يقول لان الاصل مو مساله دي تؤدي انكار العلو يؤدي في النهايه الى القول بوحده الوجود طبعا وحده الوجود القائم دي من الاتحاديه الصرحاء ومن من تبعهم من الصوفيه فرق الصوفيه الفلسفيه والمتاخرون منهم يكادون كلهم يت... يعني يسيرون على نفس الطريق ويجعلون الغايه التي يصل اليها العبد شهود هذه الحقيقه الكونيه الواحده وهي ان الكون كله سيواحد ويسمون ذلك الفناء الفناء عن ولود الوجود ولذلك تلحظ كلمات الفناء في اورادهم وفي مراتبهم ومنازلهم التي يريدونها حتى من كان يعني منتسبا الى السنه منهم تضل في كلماته الاجمال الخطير الذي يفهمه اهل الاتحاد على ما يريدون في اوراد الطريقه الشاذليه بجميع انواعها وده موجود حتى في الحاجات اللي بيوزعوها ربما يقراها العوام يقول اللهم انشلني من اوحال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحده وتتبعت كل الطرق اللي في اخيرها كلمه الشاذليه اللي رفاعيه شاذليه وفي عارف ايه شاذليه كل الطرق دي لازم اللفظ ده يبدو انه منقول عن يعني احد كبارهم ان لم يكن هو الامام الكبير نفسه يعني اللهم نسلني من اوخال التوحيد واغرقني في عين بحر الوحده وانا عبد الله نظم السلوك الراقيه المشهوره لابن الفارض مليئه بهذا التصريح والح التلميح يعني لا ما دار هذه القصيده على اثره وحده الوجود ولا يرضى الله الرب والعبد والعبد رب دي كلام التمثالي الصوفي القديم التمثالي اللي هو المعاطم الرحوان لا ده التمثالي واحد اسمه التمثالي القديم ولا يرضى الله التقيه فيها انواع من التصريح بال بالوحده في قصيده تسمى القصيده الخمريه منسوبه لابراهيم الدسوقي الطاب المقام المشهور في مدينه بسوق ايضا فيها تصريح لوحده الوجود وهي موجوده في دواوين اشعارهم في ما يعتقدون ويذنون به ولذلك بنقول ان الجند مش بعيد عن عن الناس مش ان هو بنكلم مثلا كلام يعني مالوش يعني نجيب الكلام الفارغ ده ليه لانه في ناس تعتقد هذا الاعتقاد وان كمال العبد ان يشهد هذه المساله وانه لن يصل الى المقامات العاليه الا بشهود هذه المساله مساله ان الكون كله شيء واحد ليس هناك عبد ولا رب ولكن الكون كله شيء واحد مملوك كتابات ابن عربي في خصوص الحكم والفتوحات المكتيه من ذلك وهو امام اهل الاتحاد الامام الكبير اخذه عن ابن تبيين احد ايضا الزنادقه المنحلين ال يعني الـ الذي ملأ كتبه الكفر والادلاء يقول ابن القيم رحمه الله انهم لما افصلوا ان الله تعالى غير مباين لهذا العالم المحسوس صاروا بين امرين لا ثالث لهما الا المكابره احدهما انه معدوم لا ورود له اذ لو كان موجودا لكان اما داخل العالم واما خارجا منه هذا معلوم بالضروره خد بالك ان المساله ان هو الاشاعره ويصرحون بانه لا داخل العالم ولا خارجه اللي هو التناقض اللي بيقول ان مفيش ثالث الثالث اللي هو المكابره اللي هو بيقوله بيه الاشاعره ومن وافقهم ممن ينكر مساله العلو والاستواء يقولون ان الله لا داخل العالم ولا خارجه فهو بيقول هو في الحقيقه لو كان موجودا لكان اما بيقولوا هم لما انكروا المباينه صاروا بين امرين اما انه معدوم لا ورود له اذ لو كان موجودا لكان اما داخل العالم واما خارجا عنه اما حال فيه واما خارج عنه هذا من الضروره فانه اذا كان قائما بنفسه فاما ان يكون مباينا للعالم او محايثا له يعني ايه مباين العالم يعني منفصل يعني ايه محايث له يعني في نفس الحيث يعني ايه داخله ولذلك فسرها ثاني قال اما داخلا فيه واما خارجا عنه احنا بنقول ليه طيب احنا ان الله و ساله عم سيبائن من خلقه و انه ودود الرب غير ودود الخلق قطعا ان ربنا غير الخلق الخلق غير المخلوق سبحانه وتعالى الله عز وجل هو الخالق والمخلوق غيره سبحانه وتعالى كل من ثواه مخلوق فهو يقول ان ان يكون مبينا للعالم يعني مفارقا له يعني خارجا عنه او محايثا له يعني في نفس الحيث يبقى هو التاوي داخلا ايه فيه ده الامر الاول اذا كان موجود الامر الثاني انه يثبت له وجود وفي نفس الوقت لا يكون لا داخل ولا خارج ان يكون هو عين هذا العالم فانه يصح ان يقال له قال فيه حماذ انه لا داخل العالم ولا خارجه لان هو هو فانت جوه نفسك ولا ولا براها هيقول انا نفس بيقول صحيح ان يقال فيه هنا اذا انه لا داخل عالم ولا خارجه ولا مبينا له ولا حالا فيه اذ هو عينه والشيء لا يبين نفته ولا يحيثها لا يبينها يفارقها ولا يحيثها يعني يكون في نفس الحي لانه هو نفسه فراوا ان هذا راوا ان هذا خير من انكار وجوده والحكم عليه بانه معدوم لانكار وجود الله زي الدهريه والفلاسفه المنكرين وجود الله وزي الشويه وزي الطوائف الايه التي تنكر وجود الله عز وجل من المعاصرين والعلمانين وامثالهم الملحدين فقالوا لا انكار ان هو موجود خالص هو معدوم ده كلام باطل وراوا ان الفرار من هذا الى اثبات موجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مبين له ولا محيط ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا امامه إقرارا الى ما لا يطيقه عقل ولا تقبله فطره ولا تاتي به شريعه يعني فعلا علم الكلام ده جنى جنايه رهيبه جدا لماذا لانه لما يقول ان ان الله عز وجل لا داخل عالم ولا خارجه لا مبين ولا محيط لا متصل ولا منفصل لا فوقه ولا عن يمينه ولا شماله ولا تحته وينفي كل الكلام ده يبقى بيثبت من حقيقه امر مستحيل يبقى بيجمع بين المتناقضين ففتح الباب يردوا لا ده كلام لا يقبله عقل وبالتالي يقولوا ده مش موجود يقولوا انه عين ذلك الايه العالم وهالكلا هما باطل يا اما تختاروا اجابه واحده وهي ان يكون مثلا ان هو باقي من ايه من خلق فلما هم التزموا نفي المباينه التزموا عدم اثبات العلل ولا يرضى الله اضطروا الى ان يقبلوا واحد من الاباطيل المتعدده التي كلها كفر ولذلك كفر كلام السلف في تكفير الجهميه الاوائل الذين ينكرون ايه اورو والله عز ودل على خلقي وبينونته من خلق الجهاميه الاوائل حلوليه يقولوا ان الله يحل بذلك العالم هو الفريد بن حوير والتحبيه زي ما قلنا قبل كده الحلوليه بيقولوا بذاتين واحده منهم حلت في الاخرى زي السكر اللي داي في الايه في في الميه مثلا او في الشاي او في اي حاجه وزي الملح اللي داي في الميه زي السكر اللي داي في اللبن ولذلك المثال ده مثال كفري كما ذكرنا من قبل لمن يريد ان يثبت وجود الله فهو يقول الكلام الايه الكفر ده نقول زي ما احنا مش شايفين السكر اللي في الميه فهو ربنا في الوجود كذلك ولا هذا الله او الملح اللي داي في الميه بتاعه البحر فكذلك نعوذ بالله من ذلك الكلام كفر اللاهيميه الاوائل قريبين من الاتحاديه لان المذهبين دول وان كانوا مختلفين عند التامل الا ان خلاصتهم واحده وهو ان كل شيء في الوجود فيه هو ربنا بس واحد بيقول في عبد حل فيه الرب زي ما صار في المسيح فهم بيقولوا ان جسد المسيح حل في ايه الرب واتحاد عندهم ما بين الثلاث اقانيم الاثريين اللي هم اللاهوت اللي حل بالمسيح والرب الاب والروح القدس اللي هو الاله المحيي فدول فيهم وحده معانا كده وواحد منهم حل في ايه في الجسد المخلوق اللي هو النسوس هو للعلم عقائد الفلاسفه دي اثرت على يعني عقائد ملايين من البشر والله يارض بالله مش انها بعيدة انه يقول الكلام ده حاجة فعلا لا تسيغوها فطرة والعقل هو كلام باطل يعرفه ادنى من له نسكة من عقل ولكن انا بغضر بالامسين عسين نقول ان فعلا العقائد دي اثرت على ما يقول ملايين البشر وطبعا ده متناقض الكلام وقضيته التوحد مع التعدد ده جمع بين متناقضين واحد اهل الاتحادة اللي هم بعضهم بيجعلهم من كبار الاولياء بيجعلوا ان النصار غلطانين عشان قالوا بالوحدة بين ايه بين 3 بس لكن هي في الحقيقه ايه كل الوجود كل الذوات المتعدده دي عباره عن ايه عن ذات واحده ولكن صور متعدده فقط والحلوليه قالوا غلطانين عشان قالوا حل في المسيح بس ده هو حل في كل الايه الاشياء وبعض طوائف النصارى بتلتزم ذلك زي ما قلت لكم كان في كنيسه زمان كانت حتى ايام لا تزال كنيسه موجوده سبورتنج كانوا زمان حاطين يافطه كده ويمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي الله ولي أذب الله إن الروح الإنسانية دي عبارة هي روح الله بمعنى ونفقت فيه من روحي كان في مرة راحة زمان رئيس دولة يقول إحما فينا من ربنا كل الإنسان فيه روح ربنا ولي أذب الله كان يقوله بخطب زمان ناس فيه روحه تلعي الحمد لله طبعا احنا قول شرحنا كلام ده جيدا ان قبل كده ما قلنا ايه كروح الله بمعنى ايه الروح المخلوقه التي نسبها الله الى فيه تشريفا فالله سبحانه وتعالى نزل الى هذه ينفخ هذه الروح تشريفا وجبريل روح الله كذلك تشريفا وادم نفخ الله فيه من روحه ايضا ايه تشريفا قال راوا ان اثبات ان بعد ان بينا ان هو ان اثبات ان الله وعينه هذا الوجود افضل من اثبات اله قائم بنفسه لا داخل ولا خارج لا مبين ولا محيط افضل من من اثبات العدم فقالوا ان ان القول بوحده الوجود اولى من من القولين دول من انكار الوجود واولى من اثبات انه قائم بنفسه لا داخل ولا خارج لا مبين ولا محيط فيقول ولا يمكن ان يقر برب هذا شأنه ان يقر برب هذا شأنه الا على احد وجهين لا ثالث لهما احدهما ان يكون ثاريا فيه حال لم فيه فهو في كل مكان بذاته وهو قول جميع الجهميه الاقدمين والوجه الثاني ان يكون وجوده في الذهن لا في الخارج فيكون وجوده سبحانه وجودا عقليا اذ لو كان موجودا في الاعيان لكان اما عين هذا العالم او غيره ولو كان غيره لكان اما باينا عنه او حالا فيه وكلاهما باطل على مذهبهم كتبت انه عين هذا العالم طبعا وجود عقلي يعني ملوش وجود في الحقيقه يعني الناس هي اللي نحتت بعقولها هذا الايه الالهي يعني الاله ده عباره عن فكره انسانيه وده كلام يقولوا كل الفلاسفه المتاخرون الحضاره الغربيه كلها قايمه على كلامهم زي هيجل مثلا وامثاله وبتوع الصور الفرنسيه كلهم بيقولوا اصلا ان الاله ده عباره عن فكره انسانيه انسان كان محتاج ان هو ولما كان ضعيف ان هو يا يعني يلجا الى قوه خفيه ويعتمد عليها فاخترع فكره الايه الاله وتطورت الفكره من الهه كتير وبعدين بقت واحد وبعدين في العصر الحديث مات الاله وولد سوبرمان هو كده بيقول موت الاله ومولد السوبرمان الانسان الخارق الانسان القوي جدا الصياغه دي صيغت في عده مؤلفات روائيه منها في الكتاب اولاد حارتنا دلوقتي اولاد حارتنا اللي نجيب محفوظ اللي خد عليها جائزه نوبل العالميه هي بيتصور في الحقيقه هذه العقيده ان الانسان كان بيتخيل وجود اله الجبلاوي وبعد كده لما قوي وصل الى المعرفه عرف الشخصيه الاخيره اللي قتلت الجبلاوي دخل عليه اثره فالعلم الحديث اثر الجبلاوي وانتشر جمالته في العصر الحاضر ولا هده والله دي قصه طبعا مكشوفه تماما لما حدش يقدر ينكرها نهائي ان ده هو المقصود الاساسي ولذلك الازهر حرم نشر الروايه دي ولما و... تضمنه من كتب ولعله ومازال قرار الازهر موجود في منع انتصارها وان كانت انتصرت طبعا بعد ايه بعد اخذ جازه نوبل لكن انا اقصد ان العقيبه دي موجوده لدى طوائف متعدده مش انها عشان كده بيقولوا وجود الذهني يعني يعني حاجه الانسان اخترع الوجود ده ولو انه فكر بطريقه كويسه ممكن نشيل الايه الفكره دي طريعه الله فقالوا لا احنا كده غلط احنا مش عايزين نقول ان هو موجود احنا ولا ان هو وجود ذهني فقط ده هو له وجود حقيقي بس الوجود ده لابد نقول ان هو كل شيء في الوجود وان الحلول يقتضيها كتير وده غلط عندهم طبعا لا شك ان هذا من اخطر العقائد الفاسده وان كانت هي يعني انتشارها اقل حاليا في الوقت اللي احنا فيه لكن هي لها اثار خطيره جدا موجوده في عقائد كثيرين او كما ذكرت انتشارها عند الصوفيه يعني قوي جدا في طوائف متعدده يقول فثبت عندهم بكلامهم انه عين هذا العالم فله حين ال كل اسم حسن وقبيح وكل صفه كمال ونقص وكل كلام حق وباطل نعوذ بالله من ذلك طبعا اثبات المباينه يهدم هذا الكلام من ايه من اط اثبات ان هناك خالق غير مخلوق وان ورود الرب عز وجل غير ورود مخلوق وان الله عز وجل فوق عرشه باين من خلقه منفصل عن خلقه ولذلك لما كان السلف يقولوا من الجهميه باين من خلقه فيرفضوا يقولوا يقولوا ارجوه الحبش فانه ايه ما زال جهميا عشان ما رضيش يقول باين من خلقه لان ده معلوم من الدين بالضروره ان وجود الرب غير وجود الايه الخلق وان احنا مش ربنا وإن كل شيء في, في الوجود ده هو مش ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل فوق عرشي بائن من خلقه وكلام الأشاعر ده أو المتكلمين اللي بينفوه لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا مبين ولا محيز ده كلام الأشاعر أو المعتذر أو كل المتكلمين وده كلام متناقض في ذاته يرفضه كل في عقل السليم لابد أن نثبت وجود الرب عز وجل بائنا من خلقه سبحانه وتعالى المذهب الثاني مذهب الفلاسفه المتاخرين اتباع ارسطو وهم الذين يحكي ابن سينا والفرابي والصوفي قولهم ان كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضله الذكيه بحسب السعاده لها فاودع لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه ولهذه النفوس عندهم ثلاث قوى قوه التصور قوه التصور وقوه التخيل وقوه التعبير فتدرك بقوه تصورها من المعالي من المعاني ما يعدز عنه غيرها وتدرك بقوه تخيلها شكل المعقول في صوره محسوس فتتصور المعقول صورا نورانيه تخاطبها وتكلمها بكلام تسمعه الاذان وهو عندهم كلام الله ولا حقيقه له في الخارج انما ذلك كله من القوه الخياليه الوهميه قالوا وربما قويه هذه القوه على اسماع ذلك الخطاب لغيرها وتشكيل تلك الصور العقليه لعين الراي فيرى الملائكه ويسمع خطابهم او يرى الملائكه اه يعني يرى الملائكه ويسمع خطابهم او يريهم لغيره وكل ذلك من الوهم والخيان لا في الخارج هذا اصل هؤلاء في اثبات كلام الرب وملائكته ورسله وانبيائه والاصل الذي قادهم الى هذا عدم الاقرار بالرب الذي عرفت به الرسل ودعت اليه وهو القائم بنفسه المباين لخلقه العالي فوق سماواته فوق عرشه الفعال لما يريد بقدرته ومشيئته العليم بجميع المعلومات القادر على كل شيء فهم انكروا ذلك كله ولذلك الفلاسفه وان كان ابن سينا طبعا مشهور الالفلاسفه الاسلامي ما فيش عايز نفرقها اسلامي ففيش ده هو في الحقيقه مهمه ابن سينا والفارابي انهم استعملوا الالفاظ الشرعيه في بيان العقائد الفلسفيه فظلت العقيده فلسفيه لكن استعملوا بدل ما قالوا ان هو ان المعاني المحسوسه المعاني قصدي تتشكل في صوره محسوسه فقالوا اه هي دي الملائكه اصل نظريه الفلاسفه في وجود العالم نظريه الفيض وهو انه كان هناك او في الاصل ما يسمى وما يسمونه واجب الوجود الوجود المطلق المجرد عن الذات والاسم والصفة الحقيقة دا حقيقة ان وجود في ذهن مجرد وهم مفيش اعجا اسمها وجود مطلق لا ذات ولا اسم ولا صفة اللي يجرأ الذهن هو اللي يستطيع التجريب بين الوجود وبين الذات الموجودة فيقول يثبت وجوده خلاص وجود مجرد عن ذات اسم واضطة هذا الوجود المطلق المجرد فاض منه ازلا من فيض اولي وهو العقل الكلي وفاض منه بعد كده من العقل الكلي عشرة عقول العقل الكلي يسموه العقل الفعال احيانا ثم تتابعت الفيوض الى ان وصلت الى الماده اللي بيسموها الهيولي اللي هي كانت زمان عندهم عند الفلاسفه اليونانيين عباره عن اربع حاجات اللي هو الايه التراب والماء والنار والهواء فالاربعه دول هي العناصر الاساسيه اللي باختلاطها بيتكون المواد الاخرى مع ان الايه الاشياء دي طبعا بلا شك انها سبقت خطاها تماما طبعا العناصر المتكونه دلوقتي من عناصر كثيره جدا حديد ونحاس غير الاربعه دول وان الميه دي نفسها بتتكون من عنصرين وهكذا الغرض المقصود وعندهم ايضا ان النفس ان فاضنا من الوجود المطلق ايضا حاجه اسمها النفس الكلي النفس الكلي فاض منه سكن نفوس وبعدين ترتد من الفيوض الى ان تصل الى النفوس الجزئيه اللي هي النفوس الارواح الحله في بني ادم فالنفوس دي بتحل في الهيولي فيتكون منها الايه الاشياء الحيه النظريه طبعا قطعا ويقينا خلاف ما جاء به الرسل جميعا ان الرسل اعتقدهم في الذي ذا به كل الرسل ان الله عز وجل الذي خلق هذا العالم وهو سبحانه وتعالى بذاته واسماؤه وصفاته لم يزل سبحانه وتعالى وان هؤلاء الخلق جميعا كانوا عدما او بدههم الله عندهم اصلا ان ال فيض ده فيض اذلي بلا بدايه للعلم يعني النظريه دي هي مصدر مساله تعدد الاقانيم عند النصارى ايضا ان العقيده المسائيه عقيده اصلا اصلا فلسفيه وليس تعقيده مسيحيه ليست عقيده المسيح عليه السلام ولا يمكن ان يوجد ذره منها في الانجيل ولكن هي نظريه الفيد هي اللي اثرت ذلك لما قالوا ان ذلك ال... ان نقول ان نؤمن باقنوم الابن المولود من ابيه قبل كل الدهور اللي هو الازلي في الفيد ده اللي هو اتولد انبثق منه والروح القدس انبثق من الايه من الاب ايضا ولذلك تلاقي نفس العقيده دي زي ما قلنا ان هم عندهم العقل الكلي اللي هو الكلمة اللي هو الكلام ده مصدر الكلام والنفس الكلي هم بيقولوا بقى ان الروح القدس هو ده الفيض الازلي الثالث واذا قالوا بتسلسل الاقانيم ان هو في وبعدين بيحددوا رغم كده ان في واحد هو المصدر اللي هو الواجب الوجود برده عند الفلاسفه انا بقول الكلام ده عشان نبين مدى خطوره العقائد دي وان معرفتها صحيح انها يعني ميته لكن ميته الناس اللي مثل عمره ما تفهم الكلام ده عوام الخلق يستحيل يفهموا الكلام ده ولكن ده اللي دانوا بيه في النهايه اتباع الايه للأحبار والرهبان لكن ده اللي اتقرر في المجامع بس شوفوا اثر التقليد الاعمى اللي خلت ملايين من البشر الاف الملايين من البشر في كل عصر من العصور يدينون بهذه العقائد ويحفظوا الكلام المتناقض ده ولا ادرى بالله ان في فيض فاض وان الفيض ده ازلي وبالتالي فاقلوا ان الاقانيم دي غير مخلوقه ان الصور دي غير مخلوقه فهو عند الفلاسفه والغزالي لما جه يكفر الفلاسفه كفرهم من من هذه الجهاله ان ان هم يقولون بقدم العالم لان الكون كله فاض ازلا فالعالم قديم واجب الوجود متفضل عليه بالرتبه وليس بالوجود واجب الوجود ده مش متقدم وجوده عن وجود العالم ده زي الشمس اللي بتطلع عشان ابتدها بلا بدايه مع ان الكلام ده غلط جازما برضه ان الشمس بالتاكيد بدا اضائتها بلحظه معينه بينهى كان نجم مضيء لابد انه كان له بدايه تكوين والنهارده كل النظار دار كيف بدات ايه تكوين دي النجوم وازاي اتولدت وازاي بدات تخرج منها الطاقه ففي لحظه التاكيد يا هموت على تقدير ان الامر ازلي وبيطلع بتخرج منها اشععتها والضوء والطاقه الخارجه منها بلا بدايه وبلا نهايه ايضا وكان ده باطل قطعا لان لابد ان هو يكون له نهايه ده الطاقه دي لابد لها من نهايه ان تنتهي في وممكن يعني يعني امر ده عند المت... العلماء التجريبيين الامر ده مجزوم بيه عندهم الغرض المقصود يعني ان دي العقائد دي عقيده الفلاسفه ان هم بيقولوا ان الفيض ده بدايه الفيض اول فيض هو العقل الكلي العقل الكلي ده عباره عن معاني عباره عن معاني النفوس نفوس الارجاء يمكنها ان تدرك هذه المعاني معاني كليه ليست جزئيه مش شرط انها تكون منطبقه على تصديقاتها كائيه لكن لو قلنا على سبيل المثال يعني مش على سبيل التحديد لو قلنا حسن العدل وقبح الظلم ده معنى كلي معنى كلي في الاف الصور فيها عدل وفيها بالتالي فهي حسنه والاف الصور فيها ظلم وبالتالي فهي ايه قبيحه بيقول ان المعاني الكليه دي الاذكياء اللي هم الحكماء والفلاسفه وبعدين الانبياء والانبياء عندهم دول ناس اذكياء بيقدروا يدركوا بعقولهم المعاني دي وبالتالي فالوحي عباره عن ان العقول الذكيه بتاعه الرسل بتدرك المعاني الكليه اللي هي اللي في العقل الكلي فعباره عن ان الحجب بين العقل الكلي وبين العقول الجزئيه اللي هي احد انواع الفيض بتزول عنه لغايه ما يدرك هذه المعاني فعندهم النبوه مكتسبه لان اي واحد ذكي ممكن يبقى نبي دا زي اي واحد بيفهم ويدرك المعاني دي وعنده حكمه زي ما يسموه الفلاسفه الحكماء يمكن ان يدرك هذه المعاني فاذا ادركها هو ده عباره عن ايه عن الوحي اللي عند المسلمين يعني الناس الوسنين اللي ما بيفهموش بس عايزين نعبر لهم عن العقيده الفلسفيه بحاجات هما بيسمعوا عنها يسموها الوحي ويسموها الملائكه ويسموها النبوه فاحنا ما عندناش مانع ان احنا ما عندهمش مانع ان هم يسموها بالاسماء اللي هم معتقدينها بس يفسروها بالتفسير الايه الفلسفي ان ان النبوه دي هو بقول غزاري بكفرهم بان النبوه مكتسبه ها <س々تغلق> الفرابي بيقول كده وابن سينا بيقول كده ما الكلام ده لان ده كلام ارسطو اصلا وكلام كل الفلاسفه اليونانيين ومتباع ارسطو فال العلم يعني اللي اللي بيقولوا اصلا بقدم الماده منبع كلامهم كذلك اللي بيقولوا ان الماده لا تفنى ولا تخلق من عدم عشان الماده الكلام ده بيقولوه بيدرسوه للطلبه ان الماده قديمه لا تفنى ولا تستحدث ولا تغلق من عدم ان الماء ولا بد انها تحول من صوره صوره فقط تحول صوره من ماده الى طاقه ومن طاقه لماده الكلام ده ده نظريه طبعا موجوده قديمه ودي اصل كلام الفلاسفه ان العالم ده قديم وازلي وبالتالي فهو ابدي في النهايه وان يعني ده امر مستمر وان زي ما قلت لكم ان هو واجب الوجود ده عباره عن تفضل بالردبه فقط وانه اعلى شانا منه بالردبه لالغرض المقصود الكلام ده اثر في كلام ال كتير جدا من الفلاسفه اللي هم اللي زي ما قلت لكم اتبحث عليها الحضاره الغربيه واثر على المساره بحيث عقيدتهم في الحقيقه هي العقيده الفلسفيه واثر على اثباء الفلاسفه من الايه من الـ اللي هم تنتسبوا لاسماء زي ابن سينا والفارابي واثر على ناس قالوا لهم كتير زي الغزالي يعني الغزالي ابن الغزالي صاحب هيئه الدين لما يجي كفر الفلسفه في ذلك كفرهم في القول بالقديم العالم والقول بالنبوه مكتسبه والقول بعدم بعث الاجساد لان هم بيقولوا اصلا ان الامر ازلي في النهايه ان الابدان دي ازليه فا اصلا تتحولت الى ماده ثانيه وهيبقى في تغير في الصفات فقط ولن يكون هناك اعاده لهذه الحياه مره اخرى رغم بيقولوا ان هو كفرهم بسبب ذلك ان هو لما جه يتكلم على التصوف ويتكلم على العلم اللدني وقع فيما انكرا على الفلاسفه والكلام ده موجود في كتبه لما يتكلم على العلم اللدني والفرق بينه وبين الوحي فيعرف العلم اللدني بانه زوال الحجب بين النفس الجزئي التي هي نفس الولي وبين النفس الكلي الذي هو الوه المخفوض ففي الحقيقه ثم العقائد الفلسفيه بالاسماء الايه الاسلاميه ويقول ان للمسلم يتم له محفوظ هو في الحقيقه النفس الكلي اللي هو ثاني في فاض من الايه من واجب الوجود مباشره وان الوحي للانبياء هو زوال الحجب بين العقل الجزئي اللي هو عقل النبي وبين العقل الكلي الذي هو جبريل الكلام ده موجود في كتاب محاسن التاويل بتاع الامام القاسمي بيفسر صوت الكهف وجايب الكلام ده بلا تعليق بس قايل ان المسحه الفلسفيه الظاهر عليه مش مسحه فلسفيه ده كلام عقيله الفلاسفه باينها كفر وضلال والعياذ بالله هو نفسه اللي كفر الفلاسفه بان هم قالوا ان نبوهم مكتسبه لان هو زوال الحجب بين العقل الكلي بس هو ان عندهم عممها على كل ذكي عند الفلاسفه وهو قال ان له عقول الانبياء بس بس الحقيقه ان نفس العقيده والعياذ بالله مساله الفيض ده ان جبريل هو العقل الكلي ده كلام لا يقوله مثلم جبريل عند أهل الإسلام ذات نورانية مخلوق من النور له وجوده المستقل ويأتي ويذب ويتشكل في صور ويأتي ويخاطب الأنبياء مش إنه هو مجرد معاني يمكن إدركها العقل الكلي ده عبارة عن معاني زي ما تلكه حسن العدل وقبح الظلم وحسن مثلا صلة الرحمن معاني كلية اللي يدركها يبقى هو زل بينه بين ده مش جبريل جبريل مش معاني جبريل زاد عليه السلام واللوح المحفوظ ده كتاب ده عقيده اهل الاسلام لكن هو وصل بالنهايه كده ان ان العلم اللادني ان العقل ان النفس النفس الولي بالتزكيه والتهذيب وصلت الى زوال الحجب بينه وبين النفس الكلي اللي هو اللوح المحفوظ فصار ينطق عن الغيب وعشان كده بيفسر ان ان الخضر ليه علم الأشياء دي لأنه صار بيانتق عن الغيب لأن اللوحة المحفوظ بقى منقوشة بقى ما فيش حواجز بينه وبينه وبالتالي فبيجوز أن الولي يوصل لدرجة أنه يخبر بكل الغيبيات وده كلام فضيع جدا والصوفية عندهم العقائد دي موجودة بالتأكيد وأن الأولية دول يعرفوا الغيب والأنبياء بالأولى يعرفوا الغيب أكتر لأن دول أعلى سأنا ولي ياذب الله وهذا أمر غاية في الضلال ولي ياذب الله بل هذا عقيده كفار الفلاسفه الاوائل ومن وافقهم في ذلك فاذا الوهي عند الفلاسفه ده عباره زي ما قلنا عن الفيض ففاض الاول من النفس من من واجب الوجود الى العقل الكلي ان هو اول في العقل الكلي وبعدين العقل الكلي فاض على عقول الانبياء الانبياء دول ناس بتفهم عرفم يفهموا المعاني اللي هي العقل الكلي ادركوا هذه المعاني فده معنى زوال الحجب بين العقل الكلي والعقل الجزئي وعندهم قوه تخيل بيتخيلوا ان المعاني دي جايه تكلمهم فقالوا للناس عشان الناس ما تفهمش فبيقربوا لهم بيقربوا لهم الصوره بكلام محسوس فقالوا لهم ان في ناس جات لنا مش ناس لا في ملائكه جت وقالت لنا ايه ان ربنا امر بكذا وامر بكذا وامر بكذا فهم في الحقيقه بيتخيلوها اولا وت هو عندهم قوه تصور ادركوا بيها المعاني وقوه تخيل تخيلوا بيها وقوه تعبير قالوا دي قالت لنا كذا وكذا واعملوا كذا عشان يبقى تطبيق المعاني بقى الكليه دي ما تزنوش وما تسرقوش عشان يطبق المعاني الايه الكليه اللي هي اللي هي العقل الكلي معانا ولا مش معانا كلام مكلكع وصعب طبعا بس عشان نعرف فضل دين ربنا علينا وان دي للعلم مؤثره زي ما قلت انها في ملايين من البشر مؤثره في الاف الملايين في الحقيقه وناس منتسبين لاهل الاسلام وقعوا في هذه ال ال ال ال وهدات المهلكه والعرب لله فبنقول الكلام ده هم عندهم ساعات يبقى عندهم قوه تخيل بقى انه يقدر يصور للقاعدين معاه ان ان ان المعالي جاي يتكلمه فيخليه يتهيأ له ان في شخص جاي يكلمه اللي هو الملك وان هو يقول لهم جديل جاء وفي صوره فلان ولا نحو ذلك وكل الكلام ده في الحقيقه عباره عن خداع واللي جاي دول كانوا فعلا ان ما يجوزش ان هو ولا ايه اللي اثبتها اهل الاسلام ان الانبياء دول جالهم وحي فعلا من عند ربنا وان الملائكه دي جت كلمتهم فعلا وعملتهم بهذا الكلام اللي هو كلام ربنا عز وجل فده عقائد فظيعه والاذر بالله ف فزي ما قلنا ان هم بيقولوا ان ان كلام ربنا عباره عن العقل الكلي ده لما فاض على نفوس الانبياء فهم على عقول الأنبياء فإدروا يكلموا الناس ويعبروا عنه بالكلمات الموجودة دي وإلا فالحقيقة إن هذا الأمر مجرد تخيل مجرد إدراك لمعاني كلية فهم أدركوها وتصوروها فأدين تخيلوها جاء يتكلمهم وأدين عبروا بالكلام اللي قالوا ده فهذا هو حقيقة الكلام كلام الله يعني عز وجل عندهم تعالى الله عما يكون عبوا عم كبير يتبين أنا بذلك إن فعلا عقائد الفلسفة عقائد كفريه من الاصل لا تنتمي الى الدين بصله وان انتسب الى هذين عزمه البعض وقالوا انهم ايه يعني اساتذه في الفلسفه الاسلاميه لكن كلام ابن سينا والفارابي هو العقائد دي ولا هذا ولا زي ما بيقولوا النقيم الاصل الذي قادهم الى هذا عدم الاقرار بالرب الذي عرفت به الرسل هم اقروا بحاجه ثانيه اقروا برب اخر ليس هو الرب الذي جاء به خضر المذهب الثالث مذهب الجهميه النفاهه الجهميه النفاهه لصفات الرب لصفات رب تعالى او قائلين ان كلامه مخلوق هنلاقي ان المعتزله بالنسبه للناس دول يا هذل شانهم باقي شانهم اللي هم قالوا ان كلام الله غير الله مخلوق يعتبر واحسن بكثير من الايه من الكفره دول وذلك لا خلاف ان اللي يعتقد ده اعقاد يبقى خارج عن المله نوعا وعينا سواء بالاتحاديه أو, او او او او الحريه او الفلاسفه اعتقد الفلاسفه ده عارفين ده والقول بان ان الرسل دول كلهم بيتخيلوا حاجات ويعبروا عنها للناس عشان هم يقربوا لهم المعاني المع... المعنويه في صوره محسوسه والا فالكلام ده كله لا حقيقه له ده كلام كفر ناقل عن المله المعتزله وهم الزهميه هم دول بينكروا صفات الرب سبحانه وتعالى وقال انها مخلوقه كلامهم كفر وهي ضلالتهم بسبب قراءتهم من الفلسفه ولكن حاولوا يعدلوا منها شويه لكن هم بالتاكيد يعني كلامهم كفر لكن لو يكفر معايا محدش هتقام علي ليه الحجه ان كلامهم مش مناقض بنفس الدرجه من المناقضه لكلام يعني لمذاهب الرسل وبنفس الوضوح كما نقض الفلاسفه لكن هو حقيقته مناقض بس وضوح الكلام ده دا مش زي وضوح كلام الفلاسفه وليه وللتحديه عشان كده نلاقي ان زي ما قلنا ان تكفير المعتزله كان مبني على ايه على لا لا يكون الا بعد اقامه الحجه وفي التفريق بي... هناك التفريق بين النوع والعين ان ال... ال... ال... الجميع نفاء القائلين ان كلامه مخلوق ومن بعض مخلوقاته فلم يقم بذاته سبحانه يعني ربنا لم يتكلم بهذا الكلام قال فتفقوا على هذا الاصل واختلفوا فيه في فروعه قال الاشاعره في كتاب المقالات اختلفت المعتزله في كلام الله تعالى هل هو جسم او ليس بجسم وفي خلقه على سته اقاويل طبعا الاشاعره قعد 40 سنه تقريبا على ايه على عقيده المعتزله فهو يعني يدرك تماما حقيقه اقوالهم وتلاقي كلام تسريع او اصلا كلام في منتهى السخف يعني ايه جسمه لا ليس جسم هو الكلام اصلا يتوصف انه جسم ولا, بجسم؟ ولا ليس جسم ده كلام فارغ اصلا والله يقول فالفرقه الاولى منهم يزعمون ان كلام الله جسم وانه مخلوق وانه لا شيء الا جسم والفرقه الثانيه زعموا ان كلام الخالق الخالق عرض فان خالق عرض وهو حركه لانه لا عرض عندهم الا الحركه ايه الفرق بين الجوهر والعرض او او العرض والجسم العرض ده الصفه التي تعرض زي قلنا مثلا الطول صفه للشيء او العمود ده ابيض فبياضه صفه من صفاته سموه عرض ممكن يتغير انه يعرض على الذات او على الجوهر الفرقه الثانيه زعموا ان كلام الخالق عرض وهو حركه لانه لا عرض عندهم الا حركه ابو الكلام الخالق عرض وان كلام الخالق جسم وان ذلك الجسم صوت منقطع مؤلف مسموع وهو فعل الله وخلقه هذا قول ابي الهذيل العلاف واصحابه واحاله النظام أحال يعني قال أنه مستحيل النظام أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة أحمد الله أو مكانين في وقت واحد وزعم أنه في المكان الذي خلق فيه والفرقة الثالثة من متزلة تزعم أن القرآن مخلوق لله وأنه عرض وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد إذا تلاه تالم فهو يوجد مع تلاوته وإذا كتبه وجد مع كتابته وإذا حافظه وجد مع حفظه وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة ولا يلوز عليه الانتقال والزوال الفرقة الرابعة يزعمون أن كلام الله عز وجل عرض وأنه مخلوق وحال أن يوجد في مكانين في وقت واحد وزعم أن المكان الذي خلقه الله تعالى فيه محال انتقاله وزواله منه ووجوده في غيره هذا قوله جعفر بن حرب فاطه البغداديين الفرقه الخامسه اصحاب معمر يزعمون ان القران عرب والاعراض عندهم قسمان قسم منها منهما يفعله الاحياء وقسم منهما يفعله الاموات ومحال ان يكون ما يفعله الاموات فعلا للاحياء والقران مفعول وهو عرب ومحال ان يكون الله فعله في الحقيقه لانهم يحيلون ان تكون الاعراض فعلا لله وزعموا ان القران فعل للمحل الذي يسمع منه فاذا سمع من الشجره فهو فعل لها وحيث سمع فهو فعل المحل الذي حل فيه اليقن يكفرهم المسترف انه معناها ان كلام كلام الشجره والكلام كلام القارئ ولا يرضى الله الفرقه السديسه يزعمون ان كلام الله عرض مخلوق وانه يوجد في اماكن كثيره في وقت واحد وهذا قول اسكافي واختلفت المعتزله في كلام الله اليبقى وقالت فرقه منهم يبقى بعد خلقه وقالت فرقه اخرى لا يبقى وانما يولد في الوقت الذي خلقه الله ثم يعدم بعد ذلك وهذا المذهب هو من صروع ذلك الاصل الباطل المخالف لجميع كتب الله ورسله ولصريح المعقول والفطر من جحد صفات الرب وتعطيل حقائق اسماءه وصفاته ونفي قيام الافعال به نفي قيام الافعال ده الاشاعره باقيه عندهم من اثار المعتزله وكما سيظهر من حكايه مذهبهم يتضح لنا انهم لاجل ذلك ابتدعوا هذه البدع الضاله لاجل نفي قيام الافعال ان هو قولهم ان ان القران الفاظ مخلوقه او الحروف مخلوقه لانه يستحيل ان تقوم الافعال بذات الرب عز وجل يقول لما اصلوا انه لا يقوم به وصف ولا فعل كان من فروع هذا الاصل انه لم يتكلم بالقران ولا بغيره وان القران مخلوق وطرد ذلك يعني لو استمروا مع نفس المذهب انكار ربوبيته و الهيته فان ربوبيته سبحانه انما تتحقق بكونه فاعلا مدبرا متصرفا في خلقه يعلم ويقدر ويريد ويسمع ويبصر فاذا انتفت عنه صفه الكلام انتفى الامر والنهي ولوازمهما وذالك ان في حقيقه الالهيه فترضوا ما اصلوا يعني لازم كلامهم ان الله سبحانه ليس برب العالمين ولا اله فضلا ان ان يكون لا رب غيره ولا اله سواه ولذلك لازم كلامهم الكفر فلو التزموه يبقوا كفار ولا اقول لك بل كلامهم نفسه في الحقيقه يعني عند التامل كما ذكرنا يعني انه يقوم بالخلق وانه مخلوق فهو صفه المتكلم به ليس صفه الرب سبحانه وتعالى دول فرق خارجه من المله ولا لا لكن بالنسبه للمعتدله كما ذكرنا قولهم كفر ناقل عن المله لكن لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجه قال المذهب الرابع مذهب الكلبي لكن المذاهب دي موجوده او لها اثار الحمد لله انقشعت يعني بخلاف المذاهب الاولانيه رغم انها بعيده عننا الا انها مؤثره في قطاعات عريضه من الناس المعتدله ماته كلهم المذهب الرابع مذهب الكولابية دول اول ناس يثبتوا ان كلام الله غير مخلوق بس نشوف اللي هو ابن كلاب اللي هو مصدر العقيده الاشعريه في الحقيقه استاذ ابو الحسن الاشاعره لان ابو الحسن الاشاعري اخذ معظم المسائل الكلاميه في المرحله المتوسطه من عمره اللي هي ما بين الاعتزال وما بين اهل السنه من ابن كلاب اسباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القائلين أن القرآن معنا قائم بالنفس بالنفس الرب قائم بذات الرب لا يتعلق بالقدرة والمشيئة إذن صفة الحياة إذن صفة الوحدانية مثلا في صفات لا تتعلق بالمشيئة صفات ذات يقوله معنا أولا الأول حاجة أقوله معنا يعني لا يوجد ألفاظ قائم بالنفس لا يتعلق بالقدره والمشيئه قام النفس باثبته انه غير مخلوق وده طبعا اهل السنه يقولوا ان القران قائم بالرب الرب هو الذي تكلم بالكلام ولكن يثبتوا انه متعلم بايه بقدرته ومشيئته لم يزل متكلما اذا شاء عشان كده بدايه الانحراف هنا من ان هم قالوا معنى فقط خصوه بالمعنى وقالوا بعد كده انه لا يتعلق بالقدره والمشيئه قالوا انه لازم لذات الرب كلزوم الحياه والعلم وانه لا يسمع على الحقيقه لا يسمع حقيقة والحروف والأصوات حكاية له بالة عليه وهي مخلوقة الحروف والأصوات التي نحن ب Señor اللي being해 لestoifications عليك الكلمات دي في الحقيقة مخلوقة تدل على معنى غير مخلوق تحكي معنى غير مخلوق المعنى هو غير المخلوق ولكن الكلمات دي مخلوقة فهم فوافقوا المعتددة في الحقيقة وفقوا المعتددة ولكن خلفوهم في أصل الأمر إثبات الصفة لكنهم ينفون الفعل نحن يقول الحروف الاصوات حكايه له داله عليه وهي مخلوقه وهي اربعه معان في نفسه الامر والنهي والخبر والاستفهام فهي انواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع وذلك المعنى هو المتلو المقروء وهو غير مخلوق والاصوات والحروف هي تلاوه العباد وهي مخلوقه وهذا المذهب اول من يعرف به انه قال به ابن كلاب وبناه على ان الكلام لا بد ان يقوم المتكلم والحروف والاصوات حادثه فلا يمكن ان تقوم بذات الرب تعالى لانه ليس محلا للحوادث فهي مخلوقه منفصله عن الرب والقران اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق طبعا كلمه هو غير مخلوق موافقه لامام احمد ولكن لما نيجي لتفصيل المذهب نلاقي ان قوله بان الحروف والاصوات حتى لو ينفي ان الرب عاد يتكلم بصوت وينفي أن القرآن حروف فاللئين موافق للمعتذلة في حقيقة المذهب لكنه مخالف لهم في إثبات صفة الكلام طعاسا كلبية ينفون قيام الأفعال بذات الرب عز وجل المذهب الخامس مذهب الأشعري ومن وفقه أنه معنا واحد قائم بذات الرب تعالى لأنه ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا له أبعاب ولا له أجزاء يعني ان قالوا ان يكون اربعه معاني امر ونهي وخبر واستفهام قالوا هو عين الامر وعين النهي وعين الخبر وعين الاستخبار او الاستفهام يعني الامر والنهي حقيقتهم واحده ده كلام متناقض ازاي عين الامر وعين النهي كيف ان اقيموا الصلاه يا عين لا تقربوا الزنا ازاي الكلام ده بيقبله عاقل بيقول الكل واحد قالوا الكل واحد وهو عين التوراة وعيد الانجيل والقران والزبور الكتب دي هي ايه واحده اذا كونه امرا ونهيا وخبرا واستخبارا واستفهاما صفات لذلك المعنى الواحد لا انواع له فانه لا ينقسم لنوع ولا جزء وكونه قرانا وتوراتا وانجيلا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته بل اذا عبر عن ذلك المعنى باللغه العربيه كان قرانا واذا عبر عنه بالعبرانيه كان توراتا وان عبر عنه بالسريانيه كان انجيلا والمعنى واحد يعني بعد ذلك ان هذه الكتب اصلا عباره عن بعضها هي هي هي شيء واحد الكلام متناقض قطعا معلوم بالضروره انه متناقض من القران مش هو الانجيل فالصوره دي مش هي الصوره دي بل الاهي مش هي الاهي ده حاجه بديهيه معلومه بالضروره يقول هذه عن قوله نالي وهذه الالفاظ عباره عنه ولا يسميها حكايه الا نسميها عباره بدل كلمه حكايه وهيいい الفرق يعرف العقيق seeing يقول وهي خلق من المخلوقات إنه هو الألفاظ مخلوقة وعنده لم يتكلم الله بهذا الكلام العربي ولا سمع من الله اللي هو الألفاظ الألفاظ هذه الكلمات هذه لم يتكلم الله بها ولا سمعت منه وعنده ذلك المعنى سمع من الله 衣مع�이你是 بأ BLACK المعنى سمع حقيقة لكن الكلمات نفسها لم تسمع ان الكلام عنده والكلام النفسي المعنوي المعنى بس وعنده يدوز ان يرى ويسم ويذاق ويلمس ويدرك بالحواس الخمسه يعني ممكن اقول انا شممت الكلام وانا ممكن اقول ايه رايت الرائحه وسمعت لذذه الطعام عندهم كده بيقول لك اذن المصحح عنده لادراك الحواس هو الودود فكل وجود يصح تعلق الادراكات كلها به كما قرروا في مساله رؤيه من ليس في جهه الراي وانه يرى حقيقه وليس مقابلا للراي هذا قولهم في الرؤيا وذلك قولهم في الكلام والبليهه العظمى نسبه ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم وانه جاء بهذا ودعى اليه الامه اعوذ بالله جزما واخير هذا مستحيل يقول البليهه العظمى ليس بتو ذلك الى الرسول صلى الله عليه وسلم انه جاء بهذا ودعى اليه الامه وانهم اهل الحق ومن عادهم اهل الباطل وجمهور العقلاء يقولون ان تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه وهو لا يتصور الا كما تتصور المستحيلات الممتنعات وهذا المذهب مبني على مساله انكار قيام الافعال والامور الاختياريه للرب تعالى ويسمونها مساله حلول الحوادث وحقيقتها انكار افعاله عز وجل وربوبيته وارادته ومشيئته طبعا هو ذكر ان دي مرحله متوسطه للامام ابو الحسن الاشاعري وان هو نقل بعد ذلك في الابانه ما هو من كلام اهل السنه قال المذهب السادس مذهب الكراميه وهو انه متعلق بالمشيئه والقدره قائم بذات الرب تعالى ده كله كلام وافق الاهل السنه المخالفه فين لا لا صح احنا الاثقال ده يعني بتكلم الله بيقول بي وهو حروف واصوات مسموعه ده كلام حق برده يقول وهو حادث بعد ان لم يكن فهو عندهم متكلم بقدرتي ومشيئتي بعد ان لم يكن متكلما هو ده الايه المنكر كما زي ما بالظبط قال الانسان مابقاش متكلم علينا متكلم بعد ما بنتكلم عن متكلم من مشيئتي وقدرتي بادئ الانسان بيتكلم بمشيئتي مش كده ولكن بعد ان لم يكن متكلما هذا هو الباطل عشان كده تعالى قالوا لم يزل متكلما اذا شاء يقول كما يقول سائر فرق المتكلمين انه فعل بقدرتي ومشيئتي بعد ان لم يكن فاعلا وكما ألزموا به الكرامات ويتأتى الكلام فهو لازم له يتأتى الفعل والكرامية اقرب الى الصواب منهم فانهم اثبتوا كلاما وفعلا حقيقه قائمين بذات المتكلم الفاعل وجعلوا لها اولا فرارا من القول بحوادث لا اول لها فزي ما قلنا ان احنا بنقول بحوادث لا اول لها إليه ايه افعال الرب عز وجل منازعوهم ابطلوا حقيقه الكلام والفعل وقالوا لم يقم به فعل ولا كلام البتة وام من اثبت منهم معنى قائما بنفسه سبحانه فلو كان ما اثبته مفعولا له مفهوماً لكان من جنس الاراده والعلم لم يكن شيئا خارجا عنهما فهم لم يثبتوا لله كلاما ولا فعلا هم الاشاعره والكلابيه اما الكراميه فانهم جعلوه متكلما بعد ان لم يكن متكلما كما جعله خصومهم فاعلا بعد ان لم يكن فاعلا والصحيح ان الرب لم يزل فاعلا بما يريد المذهب السابع مذهب السلميه وان وفقهم من ادباء ائمه الاربعه اهل الحديث انه صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى لم يزل ولا يزال ولا يتعلق بقدرته ومشيئته الانحراف في ايه لا يتعلق بقدرته ومشيئته ومع ذلك فهو حروف وأصوات وصور وآيات استمعه جبريل منه واستمعه موسى بلا واسطه ويسمعه سبحانه من يشاء وإسمائه ونعامه بواسطه بلا واسطه ومع ذلك فحروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا بل هي مقترنه يسموها عشان كده الاقترانيه يعني ايه مقترنه الباء مع السين مع الميم باسم دي مش ب تعاليها س تعاليها م لا دول كلهم مع بعض ازاي ده كلام متناقض مفيش ازاي بقى طبعا يقول ثم لم تكن معدومه في وقت من الاوقات ولا تعدم بل لم تزل قائمه بذاته سبحانه قيام صفه الحياه والسمع والبصر والجمهور العقلاء قالوا ان تطور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه فبات الاقتران الحروب ببعضها في نفس اللحظه ده كلام مستحيل والبراهين العقليه والادله القطعيه شاهده ببطلان هذه المذاهب كلها وانها مخالفه لصريح العقل والنقل والعجب انها هي الدائره بين فضلاء العالم لا يكادون يعرفون غيرها ثم ذكر رحمه الله قول اتباع الرسل اللي هو ايه بقى ان الله لم يزل متكلما اذا شاء وانه يتكلم بحرف وصوت وان كلامه غير مخلوق ذكرنا احنا في اول كلامنا على هذه المساله كل ذكرنا دليل على دليل على كل جزء من هذه العقيده من الكتاب والسنه قال ثم يعني ساق مساله تكلم العباد بالقران وثق فيه كثيرا من كلام البخاري رحمه الله في صحيحه وفي كتاب خلق افعال العباد لانه من احسن الائمه توضيحا وتفصيلا هذه هذه المساله لما جرى عليهم المحنه في شانها ثم ذكر كلامه في المعجم ل ا ل م ونحو ذلك وثق فيه اقوال الائمه ثم ذكر اللفظيه والواقفه نقول نتوقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق ثم ذكر فصلا في الكتابه له في الرق وغيره ثم فصلا في السماع ثم فصلا من كلام الشيخ الثامن في اول من اظهر انكار ان الله سبحانه يتكلم بصوت في اثناء المائة ثالثة ابن كلاب وانكر عليه ذلك امج الحديث كاحمد والبخاري وغيرهما في غضون هذه الفصول ابحث نفيسة لا يستغن عنها فالتراجع ثم قال رحمه الله تعالى فصل منشأ النزاع بين الطوائف ان الرب تعالى هل يتكلم من شئته ام كلامه بغير مشئته على قولين فقالت الطائفه في الحقيقه عدل الفرق اللي فاتت بس بطريقه ثانيه تقسيم ثاني قالت طائفه كلامه بغير مشيئته واختياره دون نقولهم اللي فاتوا فين بقى الكلبيه بيقولوا كده والاشاعره بيقولوا كده والسالميه بيقولوا كده والفلاسفه بيقولوا كده ان الفلاسفه بيقولوا فيض فاض وهو ليس بمشيئته ان يفيض او ايه او غيره يقول ثم انقسم هؤلاء اربع فرق لما القائلين انه يتكلم بغير مشيئته كلامه بغير مشيئته قالت فرقه هو فيض فاض منه بواسطه العقل الفعال على نفس شريفه فتكلمت به كما يقول ابن سينا وافراؤه وانسبونه الى ارسطو وفرقه قالت بل هو معنى قائم بذاته الرب هو به متكلم وهو قول الكلابيه ومن تبعهم انقسموا الى فرقتين فرقه قالت هو معنى متعذره امر ونهي وخبر واستخبار ومعنى جمع هذه الاربعه فرقه قالت ان هو ما عندنا واحد بالعين لا ينقسم ولا يتبعض دول مين؟ الدراشعه وفرقه قالت كلامه هو هذه الحروف والاصوات خلقها خارجه عن ذاته فصار بها متكلما وهو قول المعتزله وهو في الاصل قول الجهميه تلقاهم تلقاه عنهم اهل الاعتزال فنسب اليهم ما دخلش او هنا نسى يذكر فيهم السالميه اللي هم الاقترانيه قال المعتزله ايه؟ لا مختلفين الانكلابيه ما قالوش حروف اصوات وما قالوش بالاقتران فرقه قالت يتكلم بقدرته ومشيئته كلاما قائما بذاته سبحانه كما يقوم به سائر افعاله لكنه حادث النوع اللي هم الكراميه يقولوا حادث النوع وحادث الافراد وعندهم انه صار متكلما بعد ان لم يكن متكلما كما قاله من لم نصفهم من المتكلمين أنه صار فائلا بعد أن لم يكن فائلا فقول هؤلاء في الفعل المتصل كقول هؤلاء في الفعل المتصل هذا قول الكرمية وفرقة قالت يتكلم من شئته وكلامه سبحانه الذي يتكلم به الناس كله حقه وباطله وصدقه وكذبه كما يقول طوائف الاتحالية وقال أهل السنة والحديث إنه لم يزل سبحانه متكلما إذا شاء ويتكلم من شئته ولم تتجدد له هذه الصفة وكونه متكلما من مشيئته هو من لوازم ذاته المقدسه وهو باين من خلقه بذاته وصفاته وكلامه ليس متحدا بهم ولا حالا فيهم واختلف الفرق هل يسمع كلام الله على الحقيقه فقالت فرقه لا يسمع كلام الله على الحقيقه انما تسمع حكايته والعباره عنه هذا قول الكلابيه ومن تبعهم الكلابيه قالوا حكايه والاشاعره قالوا ايه عباره وقالت بقيه الطوائف بل يسمع كلامه حقيقه ثم اختلفوا فقالت فرقه يسمعه كل احد من الله تعالى هذا قول الاتحاديه لان كل واحد بيسمع ايه كلامي بيسمع ايه ربنا وقالت فرقه بل لا يسمع الا من غيره وهو قول الاجاميه والمعتزله عندهم ان موسى لم يسمع كلام الله منه بل من الشجره وقال اهل الحديث والسنه يسمع كلامه سبحانه منه تاره بلا واسطه كما سمعه متواجدين وغيرهما وكما يكلم عباده يوم القيامه ويكلم اهل الجنه ويكلم الانبياء في الموقف ويسمع من المبلغ عنه يبقى طاره بلا واسطه وطاره بواسطه المبلغ كما سمع الانبياء الوحي من جبريل تبليغا عنه وكما سمع الصحابه القران من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله فسمعوا كلام الله بواسطه المبلغ وكذلك نسمع نحن بواسطه التالي فإذا قيل المسموع مخلوق او غير مخلوق قيل ان اردت المسموع عن الله تعالى فهو كلامه غير مخلوق وان اردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيل ان سالت عن الصوت الذي روا به كلام الله فهو مخلوق وان سالت عن الكلام المؤدا به المؤدى بذلك الصوت فهو غير مخلوق والذين قالوا ان الله يتكلم بصوت اربع طرق فرقه قالت يتكلم بصوت مخلوق منفصل هي المعتزله وفرقه قالت يتكلم بصوت قديم لم يزل ولا يزال وهم المستلهميه والاختيرانيه وفرقه قالت يتكلم بصوت حادث بعد ان لم يكن وهم الكراميه وقال اهل السنه لم يزل متكلما بصوت اذا شاء والذين قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان اصحاب الفيض والقائلون ان الكلام معنى قائم بالنفس انتهى ما اردنا اراده من كلامه رحمه الله وقد اودع هذه الاقوال وغيرها في مساله القران وغيرها في سننيته الشافيه الكافيه اما مذهب اداء الرسل فقد قدمنا فيه الشفاء الكافي من نصوص الكتاب والسنه واقوال السلف الامه بما لا يحتج معه الى غيره وبالله التوفيق اظن ان احنا نذكرها هنا معاها مساله كلكعه معلش عشان نعرف بركه منهج اهل السنه قال الله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي إذن فالتوراة كلام الله حقا قال الله تعالى لا مبدل لكلمات الله وكما ذكرت فضلك أن النهر كوني أي أنه تعالى حفظ لكتابي من التبديل ولكن التوراة كلام الله قد حرفت فكيف ذلك إحنا قلنا أن ربنا إحنا قلنا في القرآن لا يقع كونا أن يبدل لكن ما عملناش الكلام ده في التوراة الكلمات اللي في التوراه عند الله عز وجل لا تبدل كلام الله في التوراه لا يبدل اما ما انتشر وسط الناس فهذا وقع فيه تبديل وقع تحريف فيما انتشر بين ايدي الناس اما كلام الله الذي وصفته فلا يمكن يبدله احد احنا قلنا فيما يتعلق بالقران خصوصا ان الله تعهد بحفظه فالتوراه كلام الله عند الله لم تبدل ولم تهرب انتشر عند اليهود والنصارى كلام اخر وقع فيه شيء من الحق اشياء من الباطل العباره من اراد ان يتكلم مع الله فليقرا القران ومراد ان يكلمه الله بل يسمع القران هذه عباره صحيحه لا ليست صحيحه لا يصح هذا الاطلاق فيها, فيها تجاوز ولكن لا يرضى هذا الاطلاق لا انما اختص الله موسى بكلامه فيمكن أن يقول يسمع كلام الله بالواسطه كما قال عز وجل فاذره حتى اسمع كلام الله ما معنى النفخ في الروح الذي ورد في حديث ابلغ موسى ان تادم ابو البشر خلقات الله بيدي ونفخ فيك من روحي هل الروح صفه من صفات الرب نعوذ بالله اللي يقول كده ده كافر الروح اللي هي في الحديث ده لا يمكن ان تكون صفه من صفات الرب عز وجل وانما هي مخلوق من مخلوقات الرب عز وجل روح ارواح بني ادم مخلوقه لله ومن ضمنها روح ادم عليه السلام فجعل الله روح هذه الروح المشرفه تسكن ذلك الجسد وما نعرفش كيفيه النفخ لان ربنا نفخ فيه من روحي وجعل هذه الروح المخلوقه تسكن هذا الجسد وعليكم السلام وكيف نجمع بين ان الله عز وجل هل في الاماكن المخلوقه وانه فوق السماوات السرج مكان ازلي وبين انه ينزل اسماء الدنيا المخلوقه مين اللي قال يا اخي كريم ربنا في مكان ازلي مين اللي قال ربنا في مكان ازلي ربنا فوق العرش بس ولا نزيد على ذلك وأنزل إلى السماء الدنيا المخلوقة ما والنشئ حين فيها ينزل إليها نزولا يليق بجلاله وعظمته وهو باين من خلقه في كل ذلك قال تعالى واذا بدلنا آية ما كان آية والله اعلم ما ينزل قالوا انما انت مفتر ما المقصود بذلك النسخ ان الله عز وجل ينسخ آيات بايات والكل كلامه ولا تبديل لكلمات الله من الناس نصر في التلاوه ونصر في الحكم استنطوا وقالوا ربنا عبد لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب يقول ذلك استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله يقول في احد المساجد سمعت الخطيب يقول ان الله تحول الى نار في قصه موسى عليه السلام واستدل بقوله ان الله على كل شيء قدير ولعل مبين نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله وزي بقى استدلال النصارى بان ربنا ثلاثه بان الله على كل شيء قدير واستدلالهم بانه هو اتخذ اصحابه ولدا بانه على كل شيء قدير صفات الوحدانيه والكمال لا تتعلق كما ذكرنا ايه بالخدره مش الصفات الذاتيه لله عز وجل فمين الضال الذي يقول ربنا تحول الى ناس نعوذ بالله من ذلك بيقول اللي وترك عن المعهد وعميده غير صحيح هناك خطا في الفهم لا مفيش خطا في الفهم انا متاكد ان انا قلته الكتاب بتاع الدين الخالص بتاع محمود خطاب السبقي بتاع المعهد المسمى بجبر بتاع جماعه الراي ده ده ما متضمن لمنهج مبتدع ضال الكتاب نفسه اللي بيدرس هتقولوا بيدرس الكتاب الكتاب بيدرس انا رايت المحاضره موزعه في نقد الاتجاهات الاجتماعيه المعاصره على الفساحه يعني كلام في منتهى الخبث والعياذ بالله وكلام فعلا يدل على العقيده الفاسده يتهم انصار السنه بان هم بيثبتوا الصفات على طريقه ابن تيميه وابن القيم على بطريقههم التشبيه او تفيد التشبيه الكلام ما يحتمل ان فهمه غلط انا بحذر من هذا المعهد ومن اللي بيدرسوا فيه لان هم اهل بدعه ضلال عايزين يثيروا المشاكل القديمه اللي هي انتهت الحمد لله تعالى بانتصار العقيده السلفيه وان اللي بيتكلم في العقيده ما بيتكلمش اللي بينهج السلفي والباقيين اللي تلاته التلاته دول اتكلموا في العقيده ومنزعوا بيها محدش بيفتح الحاجات دي مع الناس فما كده يك... مفيش حد بيفتح القضيه دي اصلا الا دلوقتي الا على منهج السلفي فلما يجي يقول ان انصار السنه مشكلتهم ان هم بيرجحوا مذهب الرميه وابن القيم في العقيده وان هم متعصبين لابن القيم والرميه وان هم بكفروا الناس ده ده ضلال مبين والاعوذ بالله فالكتاب نفسه بتاع محمود خطاب السبكي ده كتاب مليء بالبدع والضلاله واعتقدوا العقيده الاشعريه اللي احنا عاملين نتكلم على انواع ضلالتها واحنا ماشيين عاملين نعدي عليها فانا مش واصلني غلط انا واصلني كلام صح مع هذا تابع ل, ل... تموه كده وان جماعه شويه تبرعت من المعهد ده ولا هو رسمي ولا حاجه اللي هو تابع جماعه شويه محمد العماره يحمل منهج المعتزله صح فعلا وبيالف كتب القديمه بينشرها باذن نشرها تحت عنوان من تراث العقلانيه الاسلاميه ينشر كلام بقى التوحيد والعد بتاع المعتزله اللي هو نفي القدر ونفي الصفات كلها هل الكلام الذي في المصحف الالف والميم الذي خطه البشر مخلوق قلنا قبل كده الورق والمداد مخلوق والكلام الذي كتب به المداد والذي يعني كتبه الورق غير مخلوق الكتابه غير المكتوب المكتوب كلام الله والكتابه والورق والمداد فعل العبد مخلوق هل يصح ان نقول كلام الله فيه فاضل ومفضول نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم سالا أبي يا أبي تدري أي آية معك في كتاب الله أعظم فقال نعم الله لا اله الا هو الحي القيوم وقال أعظم سورة في كتاب الله الفاتح بين النبي صلى الله عليه وسلم دراسة مادة الفلسفه او المنطق حرام ام لا الا من لا تميز للاصل فهم دراستها بدعه وضلاله اللي هيدرسها عشان يبين خطائها لناس ده محتمل لكن لابد ان يكون على قدر على ذلك والا فلا يوجد لا اساتذ ابتداءا من اساتذ كليات الاداب اللي درسوا الحركات دي فضلا عن الطلبه فضلا عن درسين هيطلعوا يدرسوها ما عندهمش قدره على التمييز في ذلك فضلا ان المشايخ اللي بيدرسوا علم الكلام حتى في الكبار المعاهد اللي بتعتمدوا متناقض نتيجه عدم الفهم لان العلم اصلا مش علم علم متناقض لقبطه تلاقي ان كتب اللي بيدرسوا في اصول الدين يدرسوا من الحاجات بتاعه علم الكلام يجيب المذهبين المتناقضين في نفس الصفحه يجيب ده والمذهب ده والمذهب ده يقول لك المذهبين قريبين من بعض وهم عين التناقض وهو نتيجه عدم الفهم نتيجه ان هم بقوا اتدبوا قرارف رساله باي طريقه كانت وبعدين في الاخر ما طلع يجيب الكلام المتناقض يجيب العقيده البدائيه والعقيده الصحيحه والاثنين زي بعض وعلى اعلى مستوى والله كتاب بيدرس لطلبه الثانويه الازهريه يدرس لهم عقيده القدريه وعقيده الجبريه على ان الاثنين عقيده واحده يجيب شويه من كلام القدريه النفاه وبعدين يروح جاي جايب متن الجوهره متن الجوهره ده اللي هو العقيده الجبريه الاشعريه في القضاء والقدر وبعدين يقول ادينا عرضنا شرحنا الكلام ده بالكلام اللي قبليه وهو في الحقيقه ضده ده المذهبين اقصد المذهب بتاع يعني بتوع الاشاعره واهمهم في الرد على المعتزله فيوم يجيب كلام المعتزله وبعدين يجيب كلام الجبريه ويقول بعد كده الاثنين دول ايه ده شرح ده فده كلام غير ده على اعلى مستوى ده ده يعني حاجه غير محتمله هل ثبت ان الاله عز وجل الروح برضه قلنا لم يثبت ان الاله عز وجل الروح مخلوقه له يعني ملك له زي لله ملك سائر الارض لكن الروح صفه من صفاته لم يثبت ذلك قطا نقع تفاصيل الكلام ده دوروا على اي كتاب فلسفه من كتب بتوع الاداب هتلاقوا تفاصيل الكلام بتاع العقل الفعال والفيض العقل الكلي ب ها بتقولي بعد رمضان مباشره رمضان ان شاء الله هيبقى العيد هيبقى الثلاث او الاربع ان شاء الله يعني او الخميس هيبقى الحد اللي بعده ان شاء الله الصحيح في استواء رب العزه جل على العرش بلفظ بذاته لفظ لم ترد في كتابه ولا سنه نعم والله وصيه يعني قبل دخول شهر رمضان بالاجتهاد في الذكر والعباده والدعاء واصلاح القلوب خلال هذا الشهر الكريم نسال الله عز وجل ان يبلغنا واياكم رمضان وان يتقن فيه الخير ويحب رضاه في الصلاه نقول نادي العبد ربه هل يعتبر يكلم الله او كيف يكلم الله معرفه الدنيا نعم انت تكلم الله نعم هذا معنى صحيح ان هذا معنى انت تناجي الرب ان انت تكلمه زي كما في في الجاري في الاول قلت ان دي عباره غير صحيحه انا اقصد ان هو بيقول ايه اذا بدا يكلمه ايه الله انا قصدي ادم تصح هذه الجزء اما انه يكلم الله فهو فداعي ومصلي يكلم الله كلام النصارى الاب والابن والروح القدس ده المقصود بكل منها ما احنا شرحنا الكلام اللي قلنا ايه متابعه على اللاهوت والناسوت اللاهوت والناسوت ده في شخص المسيح ال ال الابن حل في الجسم المخلوق الناسوت ده اللي هو الجسم الانساني الناتي اللاهوت الالهي انه جزء من الثلاثه انه واحد من الثلاثه حل في اللاهوت الابن الجزء الالهي او الاقنوم الالهي اللي حل في الابن في في في الجسم هو الابن اقنوم الابن الاقنوم ده زي الشخصيه فعندهم ان الرب بيقول له ثلاث شخصيات هو في الحقيقه كلامه جزم متناقض اي عاقل يقول ده كلام متناقض ما تقولش ان هو حاجه واحده وتحدد ان ده انبثق من ده وده انبثق من ده وده له صفات وده له صفات ثانيه وده بيعمل حاجات غير اللي بيعملها ده يبقى ازاي هما حاجه واحده في الاخر ازاي تقول اله من اله شعله نور من شعله نور وانه وولود من ابيه قبل كل الدروب هتقول في النور حاجه واحده ازاي تقول ده امتجاز ده اصل ده قال لا لكن هي نظريه الفيض الاصليه اللي هي الانبثاق الازلي دي لا متناقضه في حد ذاتها ازاي يبقى في انبثاق وازاي بقى ازلي لان الانبثاق معناه ان في ايه اصل وحاجه خرجت منه ازاي تقول ان ده بلا بدايه ازاي تقول ان ده اذلي الاثنين قديمين ده كلام متناقض هو تناقض الفلاسفه يعني ولا يرضى بالله فالناسوت واللاهوت عندهم ان ان المسيح متكون من حاجتين ناسوت ولاهوت ودول ممتزجين من غير انفصام ازاي مع ان انت قلتوا اتنين لان هو مش قادرين يقولوا ان في جزء مخلوق قالوا دول ممتزجين من غير انفصام الال ال ال ال ال ال ال ارثوذكس بيقولوا ان اللاهوت والناسوت دول طبيعه واحده اتعجنوا مع بعض كده حاجه واحده الكاثوليك بيقولوا دي طبيعه ودي طبيعه ماشي او ماشي له طبيعتين وماشيتين الاثنين كفروا بعض عشان الحته دي لان هو فلاقي لما تيجي تسامترين وكلام مستحيل ان حد يقبل ان هو متناقض بذاته فعشان كده اختلفوا في تفسيره ان هو ازاي هو الاله وهو جزء ناسي وهو جزء الهي وبعدين الجزئين دول ازاي يبقوا منفصلين وازاي يبقوا متحدين مع بعض فلانوا متناقض اختلفوا في تفسيره فكفروا بعض بعضهم بعضا على ذلك اقول خلينا الصفحه دي الناس ناخذ حاجه كده